والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها خالدون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 فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا اللَّحْمَ فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ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 بقدر فأسكنناه في الأرض فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأ لكم به جنات من نخيل وإعنب لكم فيها فواكه كثيرة لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ أَتَبْتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكِيلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِن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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من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 وقل رب أنزلني منزل مبارك وأنت خير المنزلين إن في ذلك لا آيات وإن كنا لمبتالين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 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وَعِظَامًا أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةَ الرَّسُولُ هَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَا دِيْثٍ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ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 ذات قرار ومعين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه مَتَاوَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَّقُون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَدَرُّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِين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 قد كانت آيات تُتلى عليكم فكونتم على عقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهJORون أَفَلَمْ يَدْدَبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ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 ضَرَّ اللَّهُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ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 لقد وعِدْنَا نحن وَأَبَاءُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إذا فعل التي هي أحسن السئه نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك منها مزات الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضرو حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنت إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم درزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون